او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا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 يَوْمَ يَرَوْنَا الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ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 وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكف يا ربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثب بِتَبِهِ فؤادك وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شر مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَذَلِكَ يُضِلُّونَ عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا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 إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 وهو الذي أرسل اللياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما انعاما واناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا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 وهو الذي خلق من الماء بشرا بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضر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 في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحماً أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا إِلَّا من صالحا، فهؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفور رحيم. ومن تاب وعمل صالحا، فإنّه يتوب إلى الله متابا.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 قل ما يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لولا لَا فقد فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لزاما